أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 111. وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 112. قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 113. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن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 119. ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين 110. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 119. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 110. ولبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 111. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير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 Juhunakin mityi. Kunta sahab saan tafsirin ka-Qur'an ka-kariimka. Ytepan aijadabu aajiru ka-koma. Aijadabu laziiye rekaisanatbuka biilallabuna ya. Min suratilbaqara kamida. Aijadabuqoli sannau hakulek yai. Min a s s s s s s s s s s s s إلي إسرائيل مع النبي الله موسى عليه السلام كل عاشر كان يكيهر وإشكهر سنجهين قال تعالى خبه حجر ولقد وحاصنا تهاءكم بني إسرائيل ذاتين إنه موسى نبي الله موسى إذين يمد خبه صدري خصولة وللعزم كميدة كريم الله يا صاحب المعجزات الكثيرة هي إليه مد حداد بنو إسرائيلته بالبينات حجوي عد عد ومعجزه هي الدين بلو إليه مد ثم هدو موسى إليه مد كالقضال اتخذ سموها ديالتان الإجل ديه الإله المعبود كالقضال من بعده موسى إيمان تكيس كالقضال مغروض كنوحوها مرهد دين النبي يمد باطل ماشي سينو كو دمادو حقا هو مركا ميل مرو يا الحق وجاء الباطل كل حين توس الموسا يدين من واحد قف كشن جهلي يا نبي يا دين لان ما هو سبب هاي هذه موسى يميت ثورين لزودك قف كات جاليسان ثم هو عاد يلسن اتخثم العجله الىه جيبوا المعقود كيالات من بعده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 إذا هذا هو الله عز وجل كلك عقل إلا كره إلا بادي بسيسا كلك وحي كلام ظلمنا وأكي سدعق <تصفيق> إراضها ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد لبقية الحفاظ كلك نوعه هو وظلم العبد لربه وصدق الله إذ يقول إن الشرك لظلم عظيم كلك أكفك كلام وأكفوين ساند يشنو ولقد وحده جاءكم منه إذين من موسى نبي موسى بالبينات حجوي عد عد معجزين كتابه إذين ليمد ثم عدوا إذين يمد قد قال قد اتخلتم العجلة ده من وحد خيالتان إله معبود من, من بعد ذهابه موسى عدوا إذين كتغي فور السيناء هذه ميقات ربه يوقعي فورب الله Qul inka sareeka qadaa afartankii baleesii kan magna adii bisamaysatan wa anjumidinka odalimuuna aridast ku gardaran ilaah Abdul mise onufiinna Abdul mise onna biyinni wa Abdul mise goortad waxa samaytan qul laqadna mithaqakum wa rafa'na fawqa sulutur farki nabiyullaah muuse tawreed lashiye انا كتاب ان كتابه ان قولنا ثم كتابك الاذيني كتابك هجي الجيدين جبل في طورسين اللي سوفو جيه نار وضع اللقو قبطي اما دقاح لدينا اما كتابك قاتل كسدا سيلان ورشاكينا يا سبحانه واذكروا وحال حصوصتان داتين بني اسرائيل الوقت كان اخذنا قبلا على العمالة بما في التوراة توراة واحد قد يهده قدسوكا إن أتقول لكم إذين أفضلًا أبقل ورفعنا أنه وكريه اللي فوقتهم هذينك دالذين الطورة بورتي طور الشلاحي أن دالذين كوكفاني الذي دالذين اللي كوكفتون إذين عبسيين كان عيمي خذوقاتا ما كتاب كان آتيناكم إذين سيني توراة بقوة حزم إيا قصد إيا حوق إيا لما رب هذا جلاعيو انما اخنما لغاقه قوه وكاسا واسمعوا وحليدي فرايانا مغلا الكتاب قتوراله ويدي فرايو النبي اللي كدجي موسى ويدي فرايا مغلا اللي لي لجواب رواسنا قالوا عيدنا سمعنا دغه وكان ماخلي وعصينا او سنه واكديتني او الهي موسى مره عندي بيي ربان قال تعالى خذوه واشربوا وحال ارجى في غروبهم يا الله ديال هذا غديهد لا ارجى الا العجل بل العجل في جاي باه أي كثر الراعي ملي اي كاغدب بدا فروني قوم في شيء له علي وسني ولا عابدك تي الله كما لهم عليه تبي موسى ولي دلكودي واقوتها بدل الصومره بزي الله جاك قَرَئْنكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ قُلِ ٱللَّهِ وَإِنَّهُ وَاحِدٌ بَدْءَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى كَافِرِينَ جُبُرُ تُعْبِرُ جَنَّاتِ كُبَرِكْ وَوَاللَّهِ مَا لَهُ وَلَا قَسَمٌ لَمَّا عَهِبُوا كُلُّ كَالْكَاسُ كَرَا عِيدِكَ جَاهِل كِذَ كُلَّ كَي حَقِّي تَغَنّي مِنْكَ وَخُو كَفَايِشَ مُوسَى شَامِلِ حَدُودِكَ وَدَلَالِينَا يَبَدَّ مَرْكِ لَغَا سُغُدْبَي شَرُونُ اللَّبَابِي يَدَنَ قالوا يا موسى جعلنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم ججالوا إن هؤلاء مكبرون ما هم فيه وباذل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهًا ما إلهي وإنا واحد هو عنا إنه يريد أذيا قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين إله إذا انتو أم إذا نبالغين كما إذا سقرين أنتم أنك إيدينكم فضله إليك إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ على فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأساكم من لم يتحد من العالمين سالموا إذن يا لي أذكرنا الله أتغاثني أغير الله أبغيكم إلى أن وهو فضلكم على العالمين هو أشربوا حل عبثية في قلوبهم لا يلقى هذا العجل حب العجل كده وقلك كبي دين عبودي دين جائر قال أقولك دين اللي عبوده مهلاج عليه سبب كوه حوايا بكفرهم يلا قال المرض الصوابته قب كعدوس عنون ربي دين ربي وحنونين أيام مل من الله لا يهدي القوم الظالمين أو الملفاسين أو المكافرين حاجرا فلم أزاهو أزاغ الله قلوبه هذه ربع حبيدي أنا وقاعد أكل بجد إلى واسيب هذه قب كعنون كربنا إلهي حنون زيادنا والذين أتدوا زادهم مودا وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا إن إيمانا مع إيمانهم وإذا طريت عليهم آياته زاددهم إيمانا قلقا خيكا وايس دلا شرسا وايس دلا شرسا قلقا حنون رضا أو صالحا أو إلهي حنون إلى الحنونين قفك عن حنون يديني حقرب والتي قد قولك اعلمان الكلان ايدي بجلالوانك ايدي بسواف الكبرين والغريب تكفي الهي يا تورادي يا موسى دي دناي ايدي بجربي احدانكو لولي مؤمنين ايدي فاليمانك انوا ايمان تداء مقحيش ايمانك ان اهلا لارهبي ان رسولك سموسى اهلا لارهبي ان توراك لارهبي حتى ايمان سيقنا اي حتى انا اذين تلمامي اذينكو اهلا رمه ايدي في العابد قال تعالى فبوحه يرقون وحاطر هذا الرسول الله بئس الشيء شيء حقه باصي يبلاء ما شيء يأمركم إيذ فريديه مالا إيمانكم إيمانك إنه فريديه عابد باصي يبلاء يبلاء إيمانك لعدل ويقى إنا خير بكفراء رمرك هذا للرميسون ونقل إيمانك كفراء إمتغلوا إيمان أركا قل ما به كنتم ماذا تفيني؟ حداد الله رحمه حيثان كتاب الكتاب غائلة هيدان انتو سود الجيات وعمل فريد هيدان خيرها سمين هيدان إيمانك خير ودلاء إيمانك قلبك كجلة جوارع ديه النحر خير بواكم مغنى وخير ودلاء كلك إيمانك إذن فريد إنه النبي يالدي فيه أما ديه عابدي حرن زمرني فلما تقتلون عن بياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حداد النبي يالسيه حداد مؤمنين فيه قوتوا راديا مصرم ايسان نحاد زكريه ياليحيو قول كل قولك ايمان ككفره النبي ديلي دي اعمال ديلي عافودي ديسا جايكات دي دي دي ايمان مياه مياه واذكر ايوها الرسول يكريم اما واذكروا هداتين بني اسرائيل وحاد حصوصتان اذ قولتان اخذنا غبنا نثاقكم بلنكينا نثاق هو العهد المؤكد بالإشهاد واليم نار يا مخاطبوا كي النزاع لي كلك ببلن عليك على كلاقاتي والكل حرصت في الوقت أخذنا أنقبنا نزاعكم بلن كنا ومحال ولا بل بما في توراة كتابك توراة بزودة جيل إلى أنزلنا توراتا في عون دو نور النور إلى ذا إنك قام أَمْ بَل لَّن أَرَىٰ بِكُم كَغَبَنَايَ حَجَّاجِ دِينًا وَرَفَعْنَا وَأَقْرَيْنَا لَكُمْ فَوْقَكُمْ دَرَجِينَ أَتُورُ بُرْوَاتٍ عَلَىٰ مَلَئِكَةِ نُوحٍ قَبْلَنَا وَقُلْنَا لَهُمْ اعْبُدُوا مَرِيًّا خُذُوا مَا كَتَبَ كَانَ آتَيْنَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ثُمَّ اتَّقُوا وَاسْمَعُوا وَعَلَى يَدِ فَارَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ بقى هكما قال الله يوحصينا قلبكنا كديدنا وأسركم وحل عبشيه في قلوبهم إذا قال الله بيالكود الحجلة يبقى جعي الكيسة بكبره قال لماذا هذا سببته قالوا عبشيه يقولوا حاطرة سأسول الله بيشمع شيئة باطلة يأمركم وإذن فريد به شيئا إيمانكم إيمان كانت لعبنا إذن يجري وحو إذن فريد باسيه بلا بذن إن كنتم ما مباتيين مؤمنين تده لكم عيو كلٍ كانت لكم الدار الأخيرة عند الله آية ذاتا وحي فينا مزاعم بين أيهود سجتي وعي على الجنة وحقنا أنك عالم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصار نصار يهود إليه وقالت اليهود نحن أبناء الله واقبة ساعد يارسو جعلانا وانا آخرانا واحد جنة قلع وانا نقاها انمر خانا الى حد افقرات دان اهد غبتين هنا داد قوسيقى جنة عزيلا لندكك غارا لقلامه الدنيا دنيا دانية نروشه الى كفر ايتي اله عسوغ اله ندم ايلا اب جنة حد افقر جنة اسكوبتين حد اي تمني وان اله عزيلا فانا دابر الى هلا ابنه سوغا كلكا غير مرغبا كل سنة قويا يودوا عدهم لو يعمروا ألف سنة مدربا إلوه كل سنة نورادوا قلكا آخرى قف اسكوهبا أدوية متعلادو بسك آخرى اسكوهبا إلهي سوغا كذا النبي الله يوسف قال سبق راتيتني من الملك وعلمتني من تعويل العديث فاطرة صناواتي والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفري مسلما صالحني بسالحي بك يا اخر يذقوبي سالي اخر يا ذوقو وعيش علاي اخره حبك يري كما رسول عليه الصلاه والسلام مر كو دماناي ادي لا دورمالي بين البقاء في دنيا من جو وبين بين بالرفيق الاعلى فرت الكويت بالرفيق لالا بالرفيق لالا بالرفيق الاعلى وحك صبحتنا بحسنه او دنبايت نفتي نوا بحري مركب مروع يرغور يجد أصحاب الله الله إنه عبدا من إباد الله إلهي أدوم إيشي من كميدة خوية وحالة دورها ماذي الدنيا والآخرة فاختار الآخرة كان ملكو يريمان إيشي ما شاهد أبو بكرا فأفهمي فا فا سكيكرا فا ما فهمين فجيناك بآبائنا وأبنائنا وأهم آتنا يا رسول الله أنك عندما عندما نجو ردي حفظ بك يا أبو بكر او بكر مركزان واحد لي اي اسحاب فيك لك راتي ادون فالنبي قدوا ما رأيسا يا ان عدا من عباد الله خير بين البقاء في الدنيا وبين الاخرة فاختار الاخرة فديناك بآبائنا واماتنا وابنائنا وارواحنا وولادنا يا رسول الله حسبك يا ابا بكر بسك عائبوك حيني اذا كل عبر في قلع الله سأل الرسول كوضورتك امام البخاري وقت يسوى الله لبي نقالوا والبوعا لوجيين انتوا ايشا ساطيعين الا هو ربنا ديغا المحايل سوف فديسنا امريكا قف قومان اخر يا دويش ما قلنا اخر افعا كل كان اخرن اب تي كنا نوجار ابراهيم بنين قال تعالى الا هو يقولنا بشوبنا وعاتره ان كان حديت اي لكم ادين يهوذا اداروا دارته الى اخره الدن بجنه عند الله إبوي ناقش كذا بهذا حال هذا إنكار هذا إذا إذا كان من دون الناس يتكلم عن إذا لقى عليه فتمنى أول الموت كيري ما جعل الدين كيري قرطاس من لقى عليه فتمنى وجعل هذا الموت بمجرد إن كنت مذاتي صادقين كورنجة ما تبعني من كيري وارن يتمناه إلى قلبك جوزه وعسانه يري لو عرف النبي واستقبل اما كيري جعل هذا لمن ولن عميش ألا هذا المال يتمنى هما أقدم ونقو لي الله تجري من ربان سبب كي قيل بيذي المحاوة وحوايا بماك أي قدامنا ومرتطي أيديهم نفس الله من, من الكفر والمعاصي قدعني ألو دين وايه وعلى إن على بسقعي أغيه من أي أليه الرسول يدين البانيين تفكاتي أغيه فالكم مرخبان والله أب عليم ألاو أقوم بذنب تتك تلمي فلو يالك ايه الى على شرك ايه كبري يقال لما قال نفسه ذا الظلمين وحيلا فريد ضياع وحيلا مره بيتردر اطلما الى اه الظلمين حقده يجو الى كواسي قارو ايقان مالقار والله علم بظالمين وعيدوا كل ستتك هدي الله يسبح تا اولا اذا متنا وكنا طرابا وحلاما اينا المضحوثون كوا المجركين جاءوا تنيقا وكان نور الجال تعالى الى هو الارض بلا وجودي ولا ايجته وجلاله وعظمته وكبريائه ان لا وكبريا تجينهم يهود عدن احرصا نط قوه وجودنا البدنين يجي على حياه نور الفكر وكان نور ومن الذين كونوا وكان نور الجال يشركوا اله اشريك أما كوان مشركين ته يكنوا بجاليه متكادوا بجاليه لو يعمروا إلا عمره يه ألف سنة أما اليهود يوضعوا يخد متكادوا بجاليه لو يعمروا إلا عمره يه ألف سنة كونكوا أمرك إن أمركي زي لقدكو بجاليه أمركي أكا كوني مليئا حتي لقدكو أعذاب قود دمبيو صورة سعرانو تجدون أفرايت إم تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدل ما أغنى عنهم ما كانوا يمتون وعويا دينا تقال كنا عليك كان أغلدنا مرمر النار لما خورسيه على صبنا وعلى ويدنا وليها حمار قط أب كري حمار كله هذا في يا كريوس قد جزى قلبي لي يا نجني وليه ذن عفما ثم تحيني أكون يومكم عبي وأكمل رحبا قال دماندي مسلمين تمتكي قد بعتبال اي جرائي اي اذر اي بايكو امرضا جنبا مرملكي اللي قاليو قال والله صغيرنا اذتكا احد بعتبا مكساو مرتي ولا تخيقوا لي تغاتا عقبار كاني قلتك قال تعالى خبيو اجري وما هو كنسان امرئ اللو قبقي ماها من مزعزي عمدك قالك من العذاب امرضك عمدارينا ورسولكي عليه ثلاثة و الثلام خير الله من طال عمره وحصل عمله، إن غير المروق ملايا، هذه أمر صوب اللوgetto، كل كسر الناس معه نبنا، من طال عمره وقام عمله، قط عمره كي يدار هذا، أي ولا أي أدنى عمل كذي، الكفر والمعاصي نهري، كذا دت كأبوه وما هو ما بالمزعزعي منذ كدارينا من العذاب، أذاك ما ايو ايو عمارة. أي اي أي إلا عمر سيئي عذاب كما دارينا يزو والله أبنى بصير إلى أجه دواية لما يعملون وعيقوا ليفعل سميني من الكفر والمعاسي إلى هوارك فيعاسبهم عليه كاسو قرأ سابتنا وإنجازهم عليه وعن كاف المرنو والوحي رضي الله عنه إن كان هذا يا أهل الله ما دينك يهودة الدار والدارة الآخرة تدوم بإيزة جنة الدار اللهي أبوينا كن دمبا إذا حدايت على خالصة المجد غنية لكم ما دينك يهودة إذا غنية من دور الناس دبكة كثرة فتمنوا جعليت الموت جاري إن كنتم مداده صادقين كوروجا في قولكم أن الدار الأخيرة خالصة لكم ولن يتمنوه موجع ليس مايا ابدن ورغود يا الله بماكي سببتي كان لاج ليسن اي قدمن ذاتي اي جه منفته والله ابنا عليم الرجل والبدن والامي تكلمي فلو يالكوا ولا العزه صرفت الى ان كدارت بهين كجدنا رسول الله والهيدا هم بني اسرائيل احرص الناس دتكو وغدد البدنين على حياتي نور مرى بانكالية دمشق ومن الذين هو اعرسى يقولون اغدد البدن من الذين هو اشرقوا اعبوشكي علي اه اخيرات بينين عيه يودوا احدهم قفقدوا رجالي عيه لو يعمروا الا امرسيو الفتانة كونجو وما هو امرسين كونجو لأ أمر مع من الا امرسيي المزعزئي السلامك كبارين عيسى معا من العذاب الام كبارين عيسى ان يعمر الا امرسيو والله هو أب بسيره ربي أركض بدن بما يعملوا وعيسى مين أياه؟ كل من كان عدوا للجبرين لآنهم الله اذا بالآن تودي قبايح تودي آت فسورة ميم مادن عليه سلامة وحي لذي القرآن كي أكو من جاءك بالقرآن أحد من الملائكة إن الملائكة القرآن التي مدوه وعاية قلت يا قرآنك أقولك أنا قلت أسأل رسولك يلي جبريل عليه السلام أسأل قرآنك إيهك أنا ملك قرآنك أقولك أنا أدو الله آن لا, لا بك وأكون رمان لديك ملك أدو جبريل يا جبريل يوحوك أنا كمجرن فإنه أدوه لنا حلاك يدفرقونك يدو القريم وحسوك الشخالي لكن ميكايل سعيد بانعي خوابك يا رزقك يا رسنكوك أنا قولك في القرآن كاللو سؤالي بالميكايل باب الرومين العيم وعا سعنادي يا رب دخي ويا أبو البشر لقصر بالله أبو إلى محمد في قدن بأي عليهم الصلاة والسلام وعن جبير لهم قرآن وما كل قولك صفيرك الإلك يقولك سحيري جيلاك إلهيا ملائكة وكرا ذاقي جيلاك أولي مثل دير جيلاك جبير وعلي سلام إلها مركزيكا جواب عيه حجال جبريل أروته إلها موحي ذنكو فلما يليكو قال تعالى خبو حيره قل كسول الله وعاطل الله من روح كان علي عدواً أل قل لجبريل أول نغضي عل فليمت غينا على عيسكا طغطية معاجلة جبريل محل يليكا محل يليكا قولكا قفكا دوحياني كارتريكا هذا لقارتو لبكاقا او قارو حجا ادمعوا له لوها صورة قل ku faada qoyni odgeraney ila inuu qabuurin kareenka warami naad naad ay adu aroshayde guba maskaxaal iyo maanka ay ku dheelo qurdib iyo hunguri ay qurdeejina asagay ma aha ka galay ala u dhintow cinow jibriila nadele quraanka soo dejiyay ila qalbiga حوشة ثاني قسمت إلى عائلاً كيو أرنت سعيد جادية وقرآن كسودة جيد كبيرنا هو ألوى سعيدة قلبك نام عمدنا هو ألوى تجيد وأنا مرهبون لفليا وفي سورة سعراء وإنه لتنزيل خب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزرين باللسان عربي مبين وإنه لفي الزبر الأولي ثانيا نيتها أرنت أو تلا أسود الجيوم منزلي عي، كفرينه وموالقينه عمشوقار في عي، نبينا عليه ثلاث وثلاث معلن كومدبرع أوي عي تورانينجيل يقول تي لي وأبيه مصدقا استوى القرآن كروماينا لما كتب بين يديه كتبة القرآن كأو تشاودكسي كلنجيل وزبوري وفردان والتوران وسفر إبراهيم وموسى وينتي ورومايسيا يا برانكا فان دي كايلي وحدث برانكا واهانو منا بالان ادي يا لوغانونا ويحنودن وكاكا ديغا وافيانو دن وكو كو توسينا وبشرى برانكا وا بشاراينا ان كان الى رومايسير وبشر من الله فضلا كبيرا فقد بشاروا يا برانكا ووحو ماركا هانو للمؤمنين انت يا الله ما يسعر من أحد كان هذا أدو العللة الى قفك عروة الى سلو العلوة حداد عزم حدرت العراض حداد بيني شيء وكي في خلافته دمرت أدو الله يا كل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وأدوك موليات قلخ يا أراض إلى انت بيني شيء يا خلافتي يا يا أعداء الله يا يغو قياما مهل وكوسي ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النار فَهُمْ يوزعون تبعو رليتك ألياي ملايب وكوسي جقل سيئت هراء أولينتو جبريل نزله قرآنك إيكا كرسود دكي نزله جبريل وعدك دكي هو قرآنك يو على قلبك هذا رسولك محمد قلبك على قرآنك قلت الله فساء أبيه وقلاسيه أمره منا كل زوج مصدقا سوى قرانك رمائي نايا وما كتب بين يديه سوى كوريس وهودا سوى قرانك عنه وبوشرا بشارة للمؤمنين إنتي أكرمائي جود المجرمين لا بوشرا يوميل للمجرمين ويقولون هجرة محجورة على أبيه من شم رايكش على بلوده أنت في قفقان بهذان هجرة محجورة اللوه هنجعه خلقه بشاركوه وعقماله وبشرى للمؤمنين ما نفروح كان هذا عدوا عدو الله إله إله الله وملائكته عدوه ورسله عدوه وجبهيله وعدوه وميكايله وعدوه فهم كفار قالوا فإن الله معبود عقانا عدوه عدوه وللكافرين قالوا ايحيو وَلَكَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ النبي عليه الصلاة والسلام الآيات القرآن اللقوث والدجيين القرآن كماركي اللقوث والدجيين تبليغه يسمى سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة أي سورة البقرة كمتعي قالك عبد الله بن السوريان اللي ليه جيري أبنة يقيني ويقيني إلا آيات الله وحويري ما جيتنا هذا البين بركات نورته اللي وعا ما شي دواء مو قنامه اسجي بالاله كوب بيننا يا او هي حيات ان كان وحده حتى احد بيننا انا ماجي الرجال الموفي خبن سوري اللعين يعين عبد الله ابن سوريا ايش عليه ملعونك بيننا كل كان ملعون بينتي سقيم مالك ايش قال لقدين قال تعال خذوا ورقه وحادة تنزلنا إينا عند الجنة إليك رسول محمد آيات آيات, آيات يعلان كوت الجنة بينات عد, عد وما يغفر كفرين معا يا آيات إلا الفاسقون أردال دينك بحدي أيهم با كفرين يسو بايني أي أولا كل ما أمرك استعي أهدو بلا مان أعدا بلا كي كل كاف كاركم الى بلنكي ابي دهي ما بلغرهم انت لا يؤمنون حتى مروا عين ايام اولما قرت جاءهم وهم خسور من عجب من انجيل الى اكثير لا بيرى عليه الصلاه والسلام صدقوا الرومين لما كتب معهم لهم الى اي شيء ايتهن التوراة والانجيل جو Nabada huturaray farigu bay min ladina dabka mida oo tulkiba Kiba alla kitaaba la bei tuan wara aadu huhi dabarkaoday karira fua kinaaya inay beniyaay gumal bariwae a allaga ha birray dabarka tuin ta na wada inay la ya aamu kitaab alla Wa waxay ما وحاي تطلو السياطين سيداره أخيه وصيدان لغا سؤغوريه وخرافية بارية سحرة سيدان لغا سؤال نوريه أي دينانه قاتوا وصيدان قرمه وحا لغا نوريه ما ريداتك يا سيدانك من وحاوي على ملك سليمان نبي الله سليمان اجيني هنشف اللي سكودره jiray. نجيره وحكومي نجيره قولك وقت لا تكون درمان قولك سليمان عليه السلام خصول حقا هو وحي اللي قدت الجيودين وعقولها قوة قولك اسرائيل وحي قفان إنه يعيقان وقفره اوه صاحرة مكاذا ربي تيكان فيه اوه يوما كفره سليمان سليمان موصن كفرين سحرنا اللقم لهين انت اسكي من ولكن ناس سيادين سيادين تاكفرو كفريين يعلمونا سيادين تاوحي بلايين انك قد ذكرت فخرا فكل جاه و ايله بني اسرائيل كان لبا ملائكه lagu sodajiyay oo laga bartay iyadiina wa laan fiye wa ma rugila hada lagu madajiy alal malakayn laba malakar ko wax lagu dajiyay lama arko khalkas fayyatinta malkay dalka si ay ku bari jireen di babile ama galey iraqta abil gune ay ku bari jireen haday سحرك ku bari jireen sab qisiga ka ka aflahay ayaga baran yaa kamidaha haaruta nin la di jiray oo reer iraq ayaado geesiga la baray kamidaha god maaruta nin laga n maaruda la di jiray ei ole vielä no ainoa, vaan vain noin heräk. Koska heroudi on märu, aika parempi saada niin, jos herkä. Oma, joka on meille, että arvallaan nohla, se on lujuusirak. Oma jo alimani heroudi on märu, mutta joo, parin se يلا برتوالو قالوا اخفرين هرت نصيحه <تكلمة> انا يقدم لي اليوم كل ما معنى اني كل حتى يقول Tällöin hän käsitteli nytun aina erilaiset kuvat galopissa. Hän oli jouduttu kuvanlaittamaan uutuus, jotta hän pystyi tietämään, kuinka he ovat jännittyneet. He ovat jännittyneet, koska he ovat jännittyneet, koska he ovat jännittyneet. He ovat jännittyneet, koska he ovat jännittyneet. He ovat jännittyneet, koska he ovat jännittyneet. He ovat jännittyneet, koska he ovat jännittyneet. He ovat وما هم ما صحر فلم فلوجا بضارينك وذبا به سيرك من أحد قفنا كذب مايان إلا بذم الله سيرك هو سبب من الأسباب قفي لعينك كذب دونه قدره أكذب دونه قفي كذنه حبك قفنا ما ويتعلمون وبرنجين ما وحي ضرهم إلى ذيبه ولا ينفعهم عظتي ولا قدر عذبه علمه يلهو غازين يهو لمن هو لمن هو اشتره شهر كثي غاصا ادين درعي واه ما لو انه يوصلناني في الاخره ما انت قيامه غدهده من خرابك ليس يا نصيبكم مال ورب السماء سيع باس لك اشرو كتين لو كانوا هدايان لايه يعلمونه قوم بنو شله ما تعلموه ولا عملوه ما ايسان ايان مرأة مالفلال اي محاودا ميتاس ولو قرانهم اي اي امنوا هم ايان حقا ووطقوا الى كعرسدان لو صيبوا حقا لا لقابها المريل لها لما صوبة الواء من انجلة الى اكتي لقابها بالمريو اي اخير وفئنان بانان لاي لو كانوا هاتيهين يعلمونك ووحقوا قصدا او احبادنه الي شو مرتاي ان هو عمر دمبل لقد لو نقول دوما و باين اني o كونك قصاد اني غير lava الى هاروت و مروت لبا ملائكي لبا دان ملك نين لبا ملائك اذا دبدن هاي انه الى ادم بريا ادم كغفد كوغل عين دم دغه هذا بورتق هذا قالايتي أقفكوا كف كوغو بالجلام حواي ادي انا خيل كابي ونا كابي اعويا مال خطو وصوده يلغ انا كف يا دندغولي اكر كوغو يمان ايلها يريش هوو ما يدي وعاديك ملائكه ابوردي لا نغو درين ابوردوودا نغو دراي حدي نغو دري لا انا ثاني يا minä ilahoinen vaikeaa sinä mä välitit kertoo, älä jää luvan mä saada. Taru viemäruu do vaikea sinä mä lait, älä jää luvan enää kenen. Luvan ja sehovo lollja ro luvanin lager digai. Kaliyal no val lager digai. on Husna Agri o Mallinki digai. Jotka suu sukuma. iskoo joorinaa suquntii aad aan dadii gogaad san aan min aad u digin dininaad madajin soo raas san ablan ka hay xubaadiyey maadin taqew kala garnaqanay waabara qalbiina samade u dhofaad dariji tanbe bil aan quruubadan oo masiibo qabta iyo ninkeedii ay isku xumaalay dacweey u kaantay khadri haa inowdan مراكي مي ويدي فرين باي ياني كالو يا ربي الانتا اخافك احنا من دي المريض نحمل الجليل خسر دي اي قال كان عابد حدوى كيوشو جودا وحايت المركب وعيد انتوقها مالكي نواسي مادين قابتين اوان لخوتينه وطلاف مركين ساد يشيني شايفة اسماء الحسنيه يا الله مبارا انسى يا حسيد كبوب وحي كبوب جريت انه يحدي اللاقه مبوب كرانده جاو نواحو كمان قفل الوادي الانزلانه وابو كور جرنايات الحنطة كبوب ماذا انا قبرتنا سمد اللقود داري حدكتان جفرالا يرادو حذك اللبدي فقوه مال مرمنا الصبحة انت كفروا بحضا قلبتنا مقال حديقي سومالا قارترا انت كم وقتا قبرتين لقان دقاي كسادا قارنتار على ضدها كسادا محكيتي للمرخ لماذا اولا الهي ملايكتي تأساقان نقايا قال هدون نوشي قايين وحنيني. لا يعصون الله عم عمال عمره و يفعلون الناي ومروث ملايك ما بيصدقات شويخه إلهي أدفريج ايه لانو كليه كلك ملايك إلهي أبوركي محادي زويري أنك ملايك أوحا شايم نحانو لأننا كلك لبداً هارود يمارود لبنهو خير عراقه ويرو ان كان يابا يواثم مجلوا هو جو غنا عن في <تصفيق> العيابه دول على باخره من دورك اليه الىين على باخره ما له ما انا بدي واما ما كل كان على بودي دورته كل كان لا sekä nöyjylläi Mose, nöyjylläi Suraiman, ilmoimme näistä sahiraista, että nöyjä täytyy kyllä vasta hirkan, ilahuus on todellista, ilmoit, koska siirnä ilahuus on lähes todellista, että se onkin ilokkaita. nabi nöyjä nabi tämä Suraiman on hirkan, vaikka mä oon gay, kuin minä oon mukana, ilmoit se, että Suraimanin muiden uudoa tarkkailuun kuuluvia ovat mäneet, Muhammad مركة في جد واصلة وليس مركة الأقبال ولقال وحادة أنزلنا إينا ند الجنة إليك هذه رسولك يا محمد عيات أنكود الجنة بيناس عد عد وما يكفر بيننا فيها عيات أعلادا إلا الفاسقون فاكتف الله بعد باب او أو وكل ما أي أهدوا برلمان أحدا برلمان إلى الله برلمان نبياش الله برلمان نبده فريق غي منهم إيقا كميدا ما بل نكسرهم بلان قد لا يؤمنون حق رمين مايان ولما قرتي جاءهم ايهم خصول المذلة ديرين حند الله الى اكتل لغة ديرين مصدق رمين لما كتبتي تورادي انجيل معهم إيقا لجيرتين نبدا فريق كأوحي توران من الذين كوي كميدا وصول كتابة كتاب كأيبالة سيئي كتاب الله إيباي توران وراء أبوهورهم نبركو ذا قداشفه كانهم كأنهم صداعي لا يعلمون كتاب بأبي وهو التبع نبدأ قعد فانتعي نبدأ فريق من الذين أوتوا الكتابة كتاب الله ييتورا واتبعوا وحيراا ما خرافات يبدأ أي تسلو الصياطي سيدانيا الأخليا على ملك سليمان على ملك أهد سليمان نبي سليمان وقته ببركها نبي نواها وخطي isä, خدا مو اياغريان دايغاء وما كفر غير ما عين kufri ما كفر سليمان النبي سليمان يدا لو ديني كان ملكا صريحا كافرا ايده جير الى يري بنت نوى ورسول ابا وما كفر سليمان سليمان ما هو شان كفريني سحرت شي بغيانه سليمان لهكم ملح حكه سيادنتم أعيكو قالوا بي يعلمونا هنا يبرايين الناس ديكا تدكا أي أسعر فالبرايو ما يسعى سحرك تدكا كبرايين بالدابيلو تدكى سحرك برايين نهاروتا وماروتا كمدو أما سحرك اللي هو اللي سوى تجيه وقاله كي يمد لما ملقى اللي هو تجيه وما أنزل سحر على الملقين طب الملائكه لوما دجين اوما كفر سليمان عليه سليمان قال ماي سحر الى مسود دجين سحر ومحرم في جميع الاديان في العالم وانت او محرم كيه ولكن نصر يعطي الناس رياضه في دانيال كفروا وقالوا باي علمونا يبوا بر الله صدتكم اي سحر فالبرت على الملائكه طب الملائكه لوما دجين ما جيروا عايش رياضين تصحك صدتكم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 بلاي ان ايهو سهري واحدة رنبان لقان دو قدد يهو فلا تسفر حاقفريني سهرك الا بارتو او الله وساكا ايه كفري وي ملانكا اجوب فيتعلمون تدخو احي برانجران مينهما هاروديا معلوم ما سهر ان يفرقونكوك لقياهان بي سهركا بين المري غفر ايه وزوجه غفر جيكال مينياناكيو وما هم ساهرين تماع باللعرين كوالبا به سخرك من أحد قبنك ما ينزل إلا بإذن الله الذين فين يقلد بان ويتعلمون وحيدفك برنجلين ما يمرهم وحيدفوا السحرة ولا ينفعهم أنه أضطري ولقد وحادفا علموا إليه وقعدين لمن روح ما له إنه سنوصقنا في الأخرة في النعيم من خلاق لا فيكم ماله ولا بيشمها شيء عبادله أيش رأوا كتن بيجي شيءه أنفسهم نفتو دوسوا كتن لو كانوا قد يعان لعين يعلمونكوك ما تعلموه سحر مبران لعين ولو غور ما حا كفي عن سحر برجو إيمان يتقوى كفي ولو غور أنهم يجاي آمنوا حق رميان وتقوا الله كبقان لو سيموا الله بالمرين لا النصوبة بالمرين من عند الله ألا أكتل لك أبا المريض وفي إنهان الآي لو قرأي كانوا يهي تعلمونك وهو أبو يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا خائن ناشة ممن كان يهود لها وممن خائنين لك أربدا هذا لبا معنى له ومعنىه معقول له مجموعة لك هذه دي نبقى كو يعد بجرين كلمة راحنة من الرعاية إلا ركنا إلى علي رسول الله أن ندخل وأن نأكل أن إما من الروحون باقية في العقل نبع كريكوفر كيروا كل كرسول كالمدين بيخاينا بيجري كل كأيده أمدنا في عياله إلى علي رسول الله إلى علي وعود الليل أركيسيك قائم تقم كي كل كدكت ممنين توعي لغة وركان لفذا المعنى لما يلس كبير وره المعنى لاجير المعنى لما يقول المعنى حدا ترى هذرنا يا رسول الله نفير ندوره ندكاله معنى كلمان قلك أولك عن مشروعها ما يلس كبيرا يهودا بخير لماها وارك لنا نفيك الله احترام ايه عدد ايه قيمين ايه هذا لكن وار ايهان يحقرات وركاسا ديت ما دولك قالوا لك عديل حقنا النفقه او درجتي للغليم وقالوا بايا قال تعالى الى وجوه ريال الذين صدق امنوا وعقرهم يقول لا تقولوا صوبنا او لعن خائن كلمه خائنة ظن كنك اضلك اني اودينه وقل بدلها ما كانت الى انظرنا رسول الله ونضر ونبقى لنا في وعلى إذن فرعنا مغلق أمرا ونعيا يا روحي اللي يجري أدي أسين داية وأين أديتين ولي الكافرين تتعاقد إذا الرسول كعينا وحينايهم عذاب عذاب أليم لحبيوت قل كأقول هذا إن كأل هذا أما أهل كتاب سيدا من المؤمنين أبي كل أبيهم مرتوان إن أتقال الآن المهاجة او قيسته قبعد هذا اتكاع الرئيس اذا قسف اقول لان اجري على القصير اجري قال تعالى خد وحيه ما يودي الذين وحين ما اتجعله كفروا قالوا من اهل الكتاب يهودي النصار ورى المسركين كوان عربطا ايو ساني قال متكوب كلت دجيو عليكم كركينا من خين وونادا سر ربكم كدجين حقيس لاجين كدجيو ماي جالا والله يبنا يختص وكوبا بنعمه العريضه هذو النبي الرسول سماينا من أحد يشاو اله رب والله اله نور الفضل قال الله صاحب وي القديم وي وادام دي سبقاليو وسبحانه عز وجل ابل لو قالي أن قديني أمي إسان تبلغتك عليه أنسقيني أي فضل يسا. يسا. أو يا فضل إيسى إياد أهل إيسى أو يمالي أدومي إيسى كركوه وكسر يا أيها الذين تس أمنوا حقرهم أيها لا تقولوا مبقى عودهين خائنا عودهين دقوا كندا أقولوا وحاطر أذان منظرنا النصير واسمعوا وعلى إذن فراء مغلق وللسافرين كوا حقا ديدا وحيلرين عذاب على أليم اللحبية ما يود الذين مجألة كفروا قالوا بي ومن ألي الكتاب يوذي النفار كميدا على المسركين تعالى إلى أسره يسا أن ينزل إلا تجي مؤقرة عليكم كركين من خير أحواناك الروم إيا الرحمة إيا عافمات إيا النبي النمو إيا الرسول النمو إيا قول خير بايدين مرهبان من ربكم سبقين حقي ليك تجيو مرهبان إله المقلايا والله ما ذي تعب يختصوا وكوبا برحمتي نعريس اذا منقفوا يشاءن ونعريس تربوا وكوكوبا وكل قاعد وإله مقلا يمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائي ولا معقب لحكمه والله إله ذو الفضل فقال يا الله صاحبا العظيم وين والله أعلم